موسوعه ا ل ن ا ب ا ل آ خ ر ة ز ي ن ا للعلوم الاسلاميه اسماء الله م ا ل أ خ س ن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 شهاب قبس ل ل ع ك م ت ص ل و ن فلما ج ا ء ه ا نودي أن بورك من في من ا ل ن ا ر ومن ح و ل ه ا و س ب ح ا ن ا ل ل ه وسبحان ا ل ل ه رب ا ل ع ا ل م ي ن ي ا م و س ى إ ن ه الله العزيز ا ل ي ح ك م و أ ل ق ع ه ا ك ل ن ه ا جان ولا م د ب ر و ل ا م د ب ر س و ل م ي ع ق ب يا م و س ى ل ا تخف إني ل ا يخاف ل د ي ا ل م ر ي ه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 إ ن ه م كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آ ي ا ت ن ا مبصره قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أ ن ف س ه م ظلما وعلوا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 ع ل موسوعه ن ا منطق الطير ت النابلسي من ك شيء إ ه ذ لهو الفضل ل ا م ي ن وحشر ل م للعلوم د ه ن الاسلاميه ج ن و ل إ ن و ا ط ي ر ف و و أتوا ز ع على ن حتى إذا ا د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 م و ن ألا س و ل ه النابلسي ي ل في ا و للعلوم أ م الاسلاميه ت رب العرش ا ل ع ظ ي م قال س و ع ه النابلسي ك ا ذ ب ي ذ ه بكتابي هذا ف أ ل ل ع ن ه م ف ا ن ظ ر ل ا أيها ا ل إني ت ا م ي ه م ن س ل ي م ا ن و إ ن ه بسم ا ل ل ل ه ا ر ح م ن ا ل ر ح ي م أ للعلوم ا ت ع و ي ت و ن ي س ل م ي ن ق ا ل ت ي ا أ ي ه ا ا ل م ل أ أفتوني في أمري في م ا كنت ق ا ط ع ة أ م ر ا حتى ت ش ه د و ن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 أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن فإنما قال نكروا لها عرشها نوضع اتهتدي أ م تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل اهكذا عرشك قالت كانه و أ و ت ي ن ا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله انها كانت من قوم كافرين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 لفضيله الدكتور محمد راتب ن عليهم النابلسي مطر م ن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 تعالى الله ع م ا ي ش ر و ن أمن ي ب د أ ا ل خ ل ق ثم ي ع ي د ه و م ن ي ر ز ق ك م من اسماء ل و الله أ أ ر ض مع ا ل ل قل ه هاتوا ب ر ه ا ن ك كنتم م إن صادقين قل لا يعلم من في السماوات و ا ل أ ر ض الغيب إ ل ا الله وما يشعرون أ ي ا ن ي ب ع ث و ن بل الدارك علمهم في ا ل آ خ ر ة بل هم في شك منها بل هم وقال الذين كفروا ا ذ ا ك ن ا ت ر ا ب ا و ب ا ؤ ن اذهبوا ا ذ ه ب و لقد و ع د ن ا ه ذ ا نحن و ب ا ؤ ن ا من ق ب ل إن ه ذ ا إ ل ا أ س ا ط ي ر ا ل أ و ل ي ن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 بعض الذي ت س ت ع ج ل و ن وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا وإن ربك فضل ع ل ى ا ل ن ا س و ل ك أكثرهم ن لا ي ش ك ربك ر و وإن ن ل ي ع ل م ما تكن ص د و ه م و م ا ي ع ل ن ن و و م ا من غ ا ئ ب م ي ه ا ل س م ا ء و ا ل أ ر ض إ ل ا في كتاب ب م ي ن إن ه ذ ا ا ل ق ر آ ن ي ل ل ع ل ى بني إ س ر الاسلاميه ئ ي أكثر الذي هم فيه يختلفون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 الدعاء إذا و ل و ع ه ا أ ن ت ب ه ا د ا ل م ي عن ض ل ا ل ت ت ه م م إن س ع إ ل ا م ن يؤمن ي ب آ ا ت ن ا فهم م س ل م و و ن إ ذ ا وقع القول ع م ي ه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 يكذب بآياتنا فهم حتى إذا جاءوا قال أ ك ذ ب ت م ب آ ي ا ت ي ولم تحيطوا بها علما اما اذا أم كنتم تعملون موسوعه ق ع ل ي م م ب النابلسي ظ م فَهُمْ ا لَا ي ط ق و و ن أَلَمْ ي ر أَنَّا ج ن ا ا ل للعلوم ي س ك ن فِيهِ ب ص الاسلاميه إِنَّ فِي ذ ك ل آ ي ق ؤ م ن ن و وَيَوْمَ م و ر ف س و ع من في النابلسي س ا للعلوم ر ن الاسلاميه ه وكل أتوه خ وترى الجبال تحسبها جامده وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أ ت ق ن كل ش ي ء إ ن ه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنه فله خير منها وهم من فزع ي ن م ن و س ي ئ ة فكبت و ج و ه ه م في النابلسي ر للعلوم ا ل ا س ل ا م ل و ن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 قل الحمد لله سيريكم آ ي ا ت ه فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون